قال خلّ لي خله خله وخله وخله قال لي يا صح خله قلت صعبني يا خليك قال لي شو قلت خله مهما صار الله يخلي قال لي يا صح خله قلت صعبني يا خليك قال لي شو قلت خله مهما صار الله قالي الخلاف في مر وروح تصفى بعد Ulla khala, khala Ulla khala, khala Ulla khala Ulla khala Ya ma samahni uya ma Kintanalli haeel Galtan, omra ma zade Elmalama, ma samah Liflana uallam Ya ma samahni uya ma Kintanalli haeel Galtan, omra ma Zade elmalama, ma samah Liflana uallam وصافي ما بقى اي شيء دا ما خليه وانا أخلى الحياه من وسكر ما حلت الا بلكني يعني لو يوم انتعكر نصح ثاني يوم حلوين الحياة من وسكر ما حلت الا بلكني يعني لو يوم انتعكر نصح ثاني يوم حلوين بيننا اي خلي وانا خلّه خلّه خلّه خلّه لا لا لا ما خلّي قال لي يا صاحي خلّه قلت صعبني أخلّي قال لي شو قلت أخلّه مهما صار الله يخلّي مهما صار الله يخلّي خلّه <تصفيق> ما مااني مخلّيه غصبه والله العظيم